يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاء انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتجيب المضر وتكشف الظر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا فرجنا يا سيدنا يا مولانا يا الله يا إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم الدين من ندعو وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود يا ذا المن الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا جودك واسع وفضلك عظيم اللهم لقد غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرت ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته أنت ربنا أنت سيدنا أنت مولانا نسألك بعزنا نسألك بذلنا بين يديك أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء هذا ذلنا ظاهر بين يديك اللهم أنت الغني وعن تعذيبنا نسألك يا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء وبفضلك الذي عم كل حي أن ترحمنا في هذه الساعة أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين لا تصرفنا إلا وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور إنك يا ربنا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبيد اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جود مطرودين فإنّه لا حول ولا قوة لنا إلّا بك اللهم اقض حوائجنا اللهم أجب سؤلنا اللهم تقبل دعواتنا اللهم لا تصرفنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألة يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا اللهم يا الجود والكرم والفضل والنعم لا ترد أيدينا صفرا يا كريم لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك محرومين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب